「شب عرق البرق في كبد السماء」「ا س ت ل ق ت بالرعد غيومها」「والصحاري ا ب ص ر ا ت عقب العماء」「والسحايب خبرت بعلومها」والسحاب مخبرت بعلومها سبلت و ر خ ت ح ق و ق من غماه امتلت منه الفياض عمومها وكل و ع د ي سئله العالم زماه بين طمنها ا م وبين ازومها بين طمنها ا وبين ح ز و م ه ا شف عرق البرق في كبد السماء واستلجت بالرعود غيومها والصحاري ا ب ص ر ت عقب ا ل ع م ى والسحاير والسحايب خبرت ب ع ل و م ه ا والديار اللي مشققها ا ل ض م ا غيرت عقب السمو ا ل هدومها والله الوهاب غثه لهما يشفي جروح العرب وكلومها يشفي جروح العرب وكلومها يوم عرق البرق في كبت السماء واستلجت ب ر وعذاب العين ياعذب اللماء الجفا والصد حرم نومها سوبي م ا س ا و ت غيوم السماء لا تعذب مهجتي وتسومها 「シャフーアンク البارك في كبد السماء」「ل ت بر عود غيومها」「حاري ب ص ر 「わっしゃいませ」